هَمَّ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى تَنزِيلٌ مِّن مَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثري وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفي الله لا إله إلا هو له الأسماء وهل أتيك حديث موسى إذ رئي نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي, لعلي آتيكم منها بقبس أو Ajudu al-nar hudi, falma ateha nudi ya Musa, inni ana rabk al wa اخترناك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية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 قَالَ هِيَ عَصَايَ اتَّوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى فَأَلْقِهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى قال خذها ولا تخاف سنعيدها سيرتها لولا وضّم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء من غير سوء آية نخر لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغير قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا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 أوتيت سؤلك يا موسي ولقد مننا عليك مرة نخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحي أنقذ فيه في تابوت فخذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني اتمشي 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 14. 15. فَلَبِ التَّسْنِينَةِ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثم, ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى واصطنعتك لِنَفْسِي اِذْهَبْ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 لأننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغي قال لا تخافا إنني معكما أسمع واري فأتياه فقولا فَأَرْسِلْ مَعَنَا فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إسْرَائِيلَ وَلَا تُعْذِبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِن رَب بِكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَن تَتَّبَعَ الْهُدَى إِنَّ قَد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 وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبْلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ, فأخرجنا به أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتِّئٍ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 أريناه آياتنا كلها فَكَذَّبَ به قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسي فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوي قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحي فتولي فرعون فجمع كيده ثم أتيه قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا لا تفتروا على الله كذبا فيسحطكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسر النجوة قالوا إن هذان لساحران يريدان, يريدان أن يخرجاكم من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 قَالَ بَلْ الْقُو فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ في نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ إنك أنت لعلي وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد سحر ولا يفلح الساحر حيث أتيه فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسي قال أآمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولا أصلبكن في جذوع النخل، ولا أصلبكن في جذوع النخل، ولا تعلمون أينا أشد عذابا وابقى. نؤثرك على ما جي انا من البينات والذي فطرنا والله خير وابقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى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 أنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى، ولقد أوحينا إلى موسي أسرب عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخف دركا ولا تخشي فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدي يا بني إسرائيل قَائِلَ أَنْ جِئْتُكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْتُكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْتُكُمْ وَلَا تُطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوِي وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدِي وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسِيْهِ قَالَهُمْ أُولَئِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضِي قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي فرجع موسى إلى قومه غبان أسفاً قال يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ Ay yhlla alikum ghabum min rabikum fa akhlf tum mauddi. Qalumaa akhlfna mauddak b mukkina, wallakinnaa القوم فقذفناها فقذفناها فكذلك القسامري فأخرج لهم معجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي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 قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم تبصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبتها, فنبتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أنت تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لنصفنه في اليمن من أسف إنما إلهكم الله وَقَدْ أَتَيْنَاكَ مِن لَدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْرًا خَالِدٍ فِيهِ وَسَأَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا يَوْمَ يُ ونخف الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إلا بكتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم, إذ يقول أمثلهم طريقة ونحشر المجرمين إن لبدتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترع فيها عوجا ولا أمتا يومئذ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 ظل مولاهما، وكذلك أنزلناه القرآن العربي وصرفنا فيه من الوعد لعلهم, لعلهم يتقون، أو يحدث لهم ذكرى، فتعالى الله الملك الحق. ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضي اليك وحيه وقر رب زدني علما ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا, فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِهِ فَقُلْنَا يَا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 فوسوس إليه الشيطان، فوسوس إليه الشيطان. قال يا آدم هل أدللك على شجرة الخلود وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصاه آدم ربه فغوى ثم جت به رب فتاب عليه وهديه قاله اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هداي فمن اتبع اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقيه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعميه قال ربي لما حشرتني اعمي وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن لِرَبِّهِ وَلْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَبَقِيَ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمِّئٌ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن Äänاء الليل, فسبح وأطراف النهار, فسبح وأطراف النهار, لعلك ترضي. ولا تمدن عينيك إلى ما به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 أصحاب الضراات السوي ومن اهتدى